بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، سلمى هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى صفحة 24 العمل بالعام نعم خذنا صياغ العام في الدرس الماضي وهذا عنوان جديد وهو العمل بالعام نعم والله صل وسلم على رسول الله يجب في حتى لأن العمل العمل دي العمل بالعام والاصل حتى يرد دليل يخرج هذا العام عن عمومه فحين إذا نترك العام ونعمل بالاصل لكن الأصل عمل بالعام نعم. حتى يثبت تفصيله قاموا بعمل العام يجب حتى إذن خصوصه يجب حتى وعندما تديره وهو هذا خصوص صلى الله عليه الصفة للمسؤية عبد البرون قال لكانت تعلم الاجتماع هذه الآية أجاب حدث فمن يعمل إِسْتَالَ رَمَةٍ إِرَانِيَّا وَمَنِي يعمل لأنه لم يرد دليل خاص يخرج الحمر من هذا فلما لم يرد دليل خاص يخرج الحمر يبقى باقيه إيه الدخول في العموم إنه أي حسنه إن شاء الله ما يعمل مثقال برضو خيرا وما خير خيرا يا رب اي مثقال من خير من خير سيؤجر عليه الانسان فهذه الايه نزلت في الخير لكن يدخل فيها الحمر ايضا اذا استعملت نفس الرص فبيدخل فيها السيارات استعملنا واحد مثلا عنده سياره اوقفها للدعوه قال يا جماعه درس اللي استغفر عند سيارته اوقفناها للدعوه نقول هل ورد في السياره شيء نقول نعم ورد في يعمل عمل مكارهات خيرا يرث ومن يعمل مكارهات ايه شرا يرث يبقى هذا يدخل في العموم يبقى الاصل عمل بالعموم ما لم يارض نعم أيضاً أعمل في <تصفيق> هذا أن أعيش طبعاً على لكن هذا لأقول هذا على ما أصوري لا حتى يقوم الذي ولا الذي ما هو او ليتم حتى يقوم الذين على في هذه العقيده فليست لا في على ما حدوده اذا حتى يقوم الذين على سؤال فإذا كنت نقوم بحقًا عنه كما مصدر فالألم في أتواف no. <س Heh Murray> مصدر لذاته أن يعمل كنه لمع فيكون يكون أسلسل على نعم <تصفيق> يعني اللي ورث في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية إن الصفوة والمرطة من شعائر الله بل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به فاستدل بهذه الآية على البداء بالصفة وقال مستدله ولهذا العلماء لا يرون تكرارها عند المروع ولا عند الصفر مرة ثانية انما تقال في الشرط الأول فقط إذا صعد الصفر لأن النبي أوضح أنه إنما قالها استدلالا وليس تعبودا إن الصفر المروع طيب نكمل الآية الورق في النص هو هذا نكمل الآية أو ما نكمل الظاهر الوقوف عندها فنقف عندها نعم سألني أحيانا تشروع بعض الثالث ونواضي الحمد لله رب العالمين على قولة هذا وعكا لا يزال فيها فقط على السنة الثالث وإذا وضعت العلم الرموم له تمام. <تصفيق> انتبهوا القاعدة يا إخوان هذه القاعدة مهمة إذا ورد العام على سبب خاص هو عام من ورد على سبب خاص هل نقول العبره بالعمومي العمومي ولا هنا نقول إن هذا حكم خاص بفلان نعم هذه مساله مهمة وإلى ورد على يعني حادث حادثه خوله مثلا اللي في الضياع وردت على سبب خاص لكن الايات عامه هل نقول ان احنا نحمل هذا على السبب الخاص ولا نقول بالعموم نعم وردت وإلى وردت على سلبي لأن جميعنا لجميعهم ولو ضمن حكم على سلبي وكانت على لانه يشكل مخاطر لرواني وكان على لا تجاوز فاذا فإذا ان نقول بهذا الموضوع بالاله انه اذا اظهر عالم على من قائم ولا يكون القاضي على اساس القاضي وقصر يومي على أكثر الزرق وقصور فجريعته عاما منذ وإن رسول الله معي خدمت إلى التفوح لا يوجد فيه الحديد فيه الحديد يعني لو قلنا منه خاصاً بأشخاص ولا لكن لكنه لا. وإنما الأرض أن هذا هذه الأحكام عامة للجميع، إلا إذا ورد زليل يخص. إذا ورد زليل يخص، تبغون قوله هذا خاص ب بفلان. لكن ممكن يرد التخصيص بالوصف لا بالعيب. بالوصف يعني يعني نقول هذا الحكم خاص بمن حاله. وده اللي يعبر عنه العلماء في قضايا الآئم بقضايا الأحوال بقضايا الأحوال يقولون هذا خاص بهذا الحال بهذا الحال وعليه ورد التمازع في حديث آآ آآ سالم مولى حديثة في الرباع هل ده خاص بسالم ام أنه خاص بحال سالم يبقى التنازع يرجع لهذه المسألة الأصولية فالجمهور يرى من هذا خاص بثالث بعض العلماء من الشيخ الإسلام رجح من هذا خاص بحال ثالث نعم <تصفيق> وجاءت في هذا الحكم ان الشريعه حاكمه فلو اقتصر فيها على السبب فكان ذلك خطوره الشريعه نعم فكم فائده اهم من نجم الحكمه لهذا السبب هو موته وجاءت معقول لكل العالمين الذي ذي آيات الظهار هذه طبعا عامة للأمم قال ومثال ما دل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من بري الصيام في السفر فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأز حمن ورجل قد ضلل ظلل عليه فقال ما هذا قال الصلم قال ليس من بري الصيام في السفر هذا العموم خاص بمن يشبه وإيه حال حال هذا الرجل يبقى أي واحد يصوم ويتعرض لمشقة تلحق به ضر ويصر نقول ليس من البر السفر لكن مطلقا نقول ليس ليس من البرس السفر لا النبي في الصفر لكن النبي قال هذا امس في حال معين طب هل نقص هذا بهذا الرجل بس لا يبقى نعمل الامر لكن ليس تعميما كليا نقول ليس من البر الصفر يبقى يعثم كل انسان مسافر يصوم لا ولكن قد بالحال يكون هذا خطم بحال هذا الرجل فأيما رجل صام في السفر فتعرض لمشقه بالغه اضرت به ومع ذلك مصر فيبقى ليس هذا المدس ولذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاه أولئك العصار هذا ما على إيه؟ على تخصيصه بالحال، طيب؟ فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل ومن يشوق عليه سنص، طيب؟ لأن النبي سنص، خير نقف عند الايه الخاص، نقف عندك. سيدنا ابراهيم بادر قدره صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه